بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مدنى وثلاث واربا يسيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح إلا غني الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا برسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أتَالَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهِ إلَّا هُوَ فَأَنَّا تُفْقُرُونَ وَإِن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تضرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن ما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر فمن زين اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَيُيَسِّرْ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا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 كان يريد العزة فللله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب.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 ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب غفرة سار ومن كل تأكلون لحما طيا وتستخرجون حلية تلبسونها وَسَارُوا الْفُلْكَ فِي الْمَوَاجِئِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطع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 ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعم الثقر إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كانها قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإن إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا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 إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن كذبوا كف قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسولهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنين.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 ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى في بسود ومن الناس والتوان عام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذي الكتاب الله وأقام الصلاة وأنفق مما رزقناهم سرور وعلى ليتين يرجون تجارت يرجون تجارت أن فِي يَوْمٍ أُجُورًا وَيَسِيرًا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِير ثم ما أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله.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 فضلي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ف يموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخلجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر أجابكم النذير أذوقوا فما له غانم من نصيب الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خنائف في الأرض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 أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعظوا ظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا الله يمسك السماوات والأرض أن تجول، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده.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 أَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكَرُوا السَّيِّئَ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 لا في السماعات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء وَهُنكَ فِي عِبَادِهِ بصيرا